يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ ب ِ ا ل ر ُ و ح ِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى م َ ن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أن أنذروا, أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَ فَاتَّقُونَ خ ل َ ق َ ا ل س َّ م ا و ا ت ِ وَالْأَرْضَ ب ِ ا ل ح َ ق ّ تَعَالَى عَمَّا ي ُ ش ْ ر ك ُ و ن خَلَقَ ا ل إ ِ ن س َ ا ن َ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا ه ُ و خ َ ص ي م م ُ ب ِ ي ن وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ ف ِ ي ه ا دِفْءٌ و َ م َ ن ا ف ِ ع وَمِنْهَا ت َ أ ك ُ ل ُ و ن وَلَكُمْ فِيهَا ج َ م ا ل ٌ ح ي ن َ ت ُ ر ي ح و ن َ و َ ح ي ن َ ت َ س ْ ر ح ُ و ن و َ ت َ ح م ِ ل ُ أ ث ق َ ا ل َ ك ُ م إ ل ى بَلَدٍ ل َ م ت َ ك ُ و ن و ا ب َ ا ل ِ غ ي ه ِ إِلَّا بِشِقِّ ا ل ْ أ َ ن ف ُ س ان رَبكُم لَرَؤوفٌ رَحيم و َ ا ل ْ خ َ ي ل َ و َ ا ل ْ ب ِ غ ا ل َ و َ ا ل ح َ م ي ر َ ل ِ ت َ ر ك َ ب ُ و ه ا و َ ز ي ن َ ة ً وَيَخْلُقُ مَا ل ا ت َ ع ل َ م ُ و ن َ و ع ل َ ى اللَّهِ قَصْدُ ا ل س َّ ب ِ ي ل وَمِنْهَا ج َ ا ئ ر وَلَوْ شَاءَ أ َ ه ْ د ا ك ُ م أَجْمَعِينَ ه ُ و ا ل ّ ذ ي أَنزَلَ مِنَ ا ل س َّ م ا ء ِ مَاءً ف َ أ ََ ج ْ ن ه ِ م َ ر ا ت ٍ م ُّْ ت َ ل َ ل ا ن ُ ه ُ و َ م ن ج ِ ب َُ د َ د ر ُِّ ف ٌ ه َ ا ِ ي ب ُ س ُ و ن ي ُ ن ب ِ ت ُ لَكُمْ بِهِ ا ل ز َّ ر ع و َ ا ل ز َّ ي ت ُ و ن َ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ ا ل ث َّ م َ ر َ ا ت إ ِ ن فِي ذَلِكَ ل آ ي َ ة ً ل ِ ق َ و م ٍ ي َ ت ف َ ك َّ ر ُ و ن و َ س َ خ َ ر َ ل َ ك ُ م ا ل ل ي ل َ و َ ا ل ن َّ ه ا ر َ و َ ا ل ش َّ م س َ وَالْقَمَرَ و َ ا ل ن ُ ج ُ و م َ م ُ س َ خ َ ر ا ت ٍ ب ِ أ َ م ْ ر ِ ه إ ِ ن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ ل ِ ق َ و م ي ع ق ِ ل ُ و ن َ وَمَا ذ َ ر َ أ َ لَكُم فِي ا ل أ َ ر ْ ض ِ مُخْتَلِفًا أ َ ل و َ ا ن ُ ه ُ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 وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أ َ ن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ و َ ع ل َ ا م َ ا ت ٍ و َ ب ِ ا ل ن َّ ج م ي َ ه ْ ت َ د ُ و ن أَفَمَن ي خ ْ ل ُ ق ُ كَمَن لَّا ي َ خ ْ ل ق ُ أَفَلَا ت ذ ك َّ ر ُ و ن وَإِن ت َ ع ُ د ّ و ا ن ِ ع ْ م ة َ اللَّهِ ل ا ت ُ ح ص ُ و ه َ ا إ ِ ن اللَّهَ ل َ غ َ ف و ر ٌ ر َّ ح ي م و ا ل ل َّ ه ُ ي َ ع ل م ُ مَا ت ُ س ِ ر ّ و ن َ وَمَا ت ُ ع ل ِ ن ُ و ن و ا ل َّ ذ ي ن َ ت َ د ْ ع و ن َ مِن د ُ و ن اللَّهِ لَا ي َ خ ل ق و ن َ ش َ ي ْ ئ ا و َ ه ُ م ي ُ خ ْ ل َ ق ُ و ن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 لا جَرَمَ أ ن ا ل ل َّ ه ي َ ع ل َ م ُ مَا ي ُ س ِ ر ّ و ن َ وَمَا ي ُ ع ل ِ ن ُ و ن إ ِ ن ه ُ ل ا ي ُ ح ب ُ ا ل م ُ س ْ ت َ ك ْ ب ِ ر ي ن وَإِذَا قِيلَ لَهُمَا م َ ا ذ ا أَنزَلَ ر َ ب ّ ك ُ م ق ا ل ُ و ا أ َ س ا ط ي ر ُ ا ل أ َ و َّ ل ي ن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 ق َ د م َ ك َ ر َ ا ل َّ ذ ي ن َ مِن قَبْلِهِم فَأَتَى اللَّهُ ب ُ ن ْ ي َ ا ن َ ه ُ م مِنَ ا ل ق َ و َ ا ع ِ د ِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ س َّ ق ْ ف ُ مِنْ ف َ و ْ ق ِ ه ِ م وَآتَاهُمُ ا ل ع َ ذ َ ا ب َ مِنْ حَيْثُ لَا ي َ ش ع ُ ر ُ و ن ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ي َ خ ز ِ ي ه ِ م ْ وَيَقُولُ أ َ ي ن َ شُرَكَائِيَ ا ل َّ ذ ي ن َ كُنْتُمْ تَشْقُونَ فِيهِمْ قَالَ ا ل َّ ذ ي ن َ أُوتُوا الْعِلْمَ إ ِ ن ّ ا ل ْ خ ِ ز ي َ ا ل ي َ و ْ م َ وَالسُّوءَ عَلَى ا ل ْ ك َ ا ف ِ ر ي ن ا ل َّ ذ ي ن َ تَتَوَفَّاهُمُ ا ل م َ ل َ ا ئ ِ ك َ ة ُ ظَالِمِي أ َ ن ف ُ س ِ ه ِ م ف َ أ َ ل ق َ و ْ ا ا ل س َّ ل َ م َ مَا ك ُ ن َ ا ن ع ْ م َ ل ُ مِن س ُ و ء بَلَى إ ِ ن اللَّهَ ع َ ل ي م ٌ بِمَا ك ُ ن ت ُ م ت َ ع ْ م َ ل ُ و ن ف َ ا د خ ُ ل ُ و ا أ َ ب ْ و ا ب َ ج َ ه ن َّ م َ خَالِدِينَ فِيهَا ف َ ل َ ب ِ ئ س َ مَثْوَى ا ل ْ م ُ ت َ ك َ ب ِّ ر ِ ي ن وَقِيلَ ل ل َّ ذ ي ن َ ا ت َّ ق َ و ا مَاذَا أ َ ن ز َ ل َ ر َ ب ّ ك ُ م ْ ق ا ل ُ و ا خ َ ي ر ً ا ل ل َّ ذ ي ن َ أ َ ح س َ ن و ا ف ِ ي ه ذ ا ِ ا ل ْ د ن ي ا ح َ س َ ن َ ة وَلَدَارُ ا ل آ خ ِ ر َ ة ِ خ َ ي ر ٌ و َ ل َ ن َ ع ْ م د َّ ا ر ُ ل م ُ ت َّ ق ي ن جَنَّاتُ عَدْنٍ ي َ د ْ خ ُ ل و ن َ ه َ ا تَجْرِي م ن ت َ ح ت ِ ه َ ا ا ل أ ن ه َ ا ر لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ كَذَلِكَ ي ج ز ي ا ل ل َ ه ُ ا ل م ُ ت َّ ق ي ن ا ل َّ ذ ي ن َ ت َ ت َ و ف َّ ا ه ُ م ا ل م َ ل َ ا ئ ِ ك َ ة ُ ط َ ي ب ي ن َ ي َ ق و ل ُ و ن َ س َ ل َ ا م ع َ ل َ ي ك ُ م ْ و َ د خ ُ ل ُ ا ل ج َ ن َّ ة َ بِمَا ك ُ ن ت ُ م ت َ ع م َ ل ُ و ن ه ل ْ ي َ ن ظ ُ ر و ن َ إِلَّا أَن ت َ أ ت ِ ي َ ه ُ م ا ل م َ ل َ ا ئ ِ ك َ ة ُ أ َ و ي َ أ ت ي َ أ َ م ْ ر ر َ ب ِّ ك كَذَلِكَ فَعَلَ ا ل َّ ذ ي ن َ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظ َ ل َ م َ ه ُ م اللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ ي َ ظ ْ ل ِ م و ن ف َ أ َ ص َ ا ب َ ه ُ م س َ ي ئ ا ت ُ مَا عَمِلُوا و َ ح ا ق َ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ ي َ س ْ ت َ ه ز ئ ُ و ن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 كَذَلِكَ فَعَلَ ا ل َّ ذ ي ن َ م ِ ن قَبْلِهِمْ ف َ ه َ ل عَلَى ا ل ر ّ س ُ ل ِ إِلَّا ا ل ْ ب َ ل ا غ ُ ا ل م ُ ب ِ ي ن و َ ل َ ق َ د بَعَثْنَا فِي كُلِّ أ ُ م َّ ة ر َ س و ل ً ا أَنِ ع ْ ب ُ د ُ ا ا ل ل َ ه و َ ا ج ت َ ن ِ ب ُ ا ل ط َّ ا غ ُ و ت ف م ِ ن ْ ه ُ م م ن هَدَى ا ل ل َّ ه و َ م ِ ن ه ُ م م ن حَقَّتْ ع َ ل َ ي ه ِ ا ل ض َّ ل َ ا ل َ ة ف َ س ي ر ُ و ا فِي ا ل ْ أ َ ر ض ِ ف َ ا ن ظ ر و ا ك َ ي ف َ كَانَ ع َ ا ق ِ ب َ ة ا ل م ُ ك َ ذ ِ ب ِ ي ن إ ِ ن ت َ ح ْ ر ص ع َ ل ى ه ُ د َ ا ه ُ م ف َ إ ِ ن ا ل ل َّ ه ل ا ي َ ه د ِ م َ ن ي ض ِ ل وَمَا لَهُم م ِ ن ن َّ ا ص ِ ر ي ن وَأَقْسَمُوا ب ا ل ل ه ِ جَهْدَ أ َ ي م َ ا ن ِ ه ِ م ْ لَا ي َ ب ْ ع ث ُ اللَّهُ مَن ي م ُ و ت بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا و َ ل ك ِ ن أ َ ك ث َ ر َ النَّاسِ لَا ي َ ع ل َ م و ن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 و َ ا ل َّ ذ ي ن َ ه َ ا ج َ ر و ا فِي اللَّهِ م ِ ن ب َ ع ْ د مَا ظُلِمُوا ل َ ن َ ب ُ و َّ أ َ ن ّ ه ُ م ف ي ا ل د ُّ ن ي ا ح َ س َ ن َ ة و َ ل أ ج ر ُ ا ل آ خ ِ ر َ ة ِ أ َ ك ْ ب َ ر ل َ و ك َ ا ن و ا ي َ ع ل َ م و ن ا ل َّ ذ ي ن َ صَبَرُوا و ع َ ل ى رَبِّهِمْ ي ت َ و َ ك َّ ل ُ و ن وَمَا أ َ ر س َ ل ن ا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إ ِ ل َ ي ْ ه ِ م ف َ ا س ْ أ َ ل و ا أَهْلَ ا ل ذ ِ ك ْ ر ِ إ ن ك ُ ن ت ُ م ل ا ت َ ع ل َ م ُ و ن ب ِ ا ل ْ ب َ ي ِ ن ا ت ِ و َ ا ل ظ ُّ ل و َ أ َ ن ز َ ل ن ا إ ِ ل َ ي ك َ ا ل ذ ِّ ك ر َ ل ِ ت ُ ب َ ي ِ ن َ ل ِ ل ن ّ ا س ِ م ا ن ُ ز ِ ل َ إ ل َ ي ْ ه ِ م ْ و َ ل َ ع َ ل ه ُ م ي ت َ ف َ ك َّ ر ُ و ن أَفَأَمِنَ ا ل َّ ذ ي ن َ مَكَرُوا ا ل س َّ ي ئ ا ت ِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ ا ل أ ر ض َ أَوْ ي َ أ ت ِ ي َ ه ُ م ُ ا ل ع ذ َ ا ب ُ مِنْ ح َ ي ث ُ لا ي َ ش ع ر ُ و ن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 أ َ و ل َ م ي َ ر َ و ا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ م ِ ن ش َ ي ْ ء يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ ع َ ن ا ل ي َ م ي ن ِ وَالشَّمَائِلِ سَجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ د َ ا خ ِ ر ُ و ن وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ا ل س َّ م ا و ا ت ِ وَمَا فِي ا ل أ َ ر ْ ض ِ م ِ ن د َ ا ب بَتِ وَالْمَلَائِكَةُ و َ ا ل ْ م َ ل ا ئ ِ ك َ ة ُ و ه ُ م ْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ ف َ و ْ ق ِ ه ِ م وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إ ِ ل َ ه َ ي ْ ن ِ إِنَّمَا هُوَ إ ِ ل َ ه ٌ وَاحِدٌ فَإِيَّاكَ فَارْهَبُون وَلَهُ مَا فِي ا ل س َّ م ا و ا ت ِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ ا ل د ّ ي ن وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ ت َ ت َّ ق ُ و ن وَمَا بِكُم م ِ ن ن ِ ع ْ م َ ة ٍ فَمِنَ ا ل ل َّ ه ث م َّ إ ذ َ ا مَسَّكُمُ ا ل ض ُ ر ُّ فَإِلَيْهِ ت َ ج أ َ ر ُ و ن ث م َّ إ ذ َ ا كَشَفَ ا ل ض ُ ر َّ عَنكُمْ إ ذ َ ا ف َ ر ي ق ٌ م ِ ن ك ُ م ب ِ ر َ ب ِّ ه ِ م ي ُ ش ْ ر ِ ك ُ و ن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 ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنفى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ي َ ت َ و ا ر ُ م ِ ن ا ل ق َ و م مَن, من س ُ و ء إِمّا ب ُ ش ِ ر َ بِهِ أ َ ي م س ِ ك ه ُ ع ل ى ه ُ و ن أَم ي د ُ س ّ ه ُ في ا ل ت ر ا ب أَلَسَ أ م ا ي ح ك ُ م و ن ل ل َّ ذ ي ن َ ل ا ي ُ ؤ ْ م ِ ن و ن َ ب ِ ا ل آ خ ِ ر َ ة ِ مَثَلُ ا ل س َّ و ء ِ وَلِلَّهِ ا ل م َ ث َ ل ُ الْأَعْلَى و َ ه و َ ا ل ع َ ز ِ ي ز ُ ا ل ح َ ك ي م وَلَوْ ي ُ ؤ ا خ ِ ذ ُ اللَّهُ ا ل ن ا س َ بِظُلْمِهِم م ّ ا تَرَكَ ع َ ل َ ي ه َ ا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن ي ُ ؤ خ ِ ر ه ُ م و ل ك ِ ن ي ُ ؤ َ خ ِ ر ُ ه ُ م إ ل ى أَجَلٍ م ُ س َ م ّ ى ف َ إ ِ ذ ا جَاءَ أ َ ج َ ل ُ ه ُ م ل ا ي َ س ْ ت َ أ خ ِ ر و ن َ سَاعَةً وَلَا ي َ س ْ ت َ ق ْ د م ُ و ن َ و ي َ ج ْ ع َ ل و ن َ ل ِ ل ه ِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أ َ ل س ِ ن َ ت ُ ه ُ م ُ الْكَذِبَ أَنَّ ل َ ه م ُ ا ل ح ُ س ْ ن َ ى لا جَرَمَ أَنَّ لَهُم ن َّ ا ر ً و َ أ َ ن َّ ه ُ م م ُ ف ْ ر ِ ط ُ و ن ت َ ل َّ ه ِ ل َ ق َ د أ َ ر س َ ل ْ ن ا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ ل َ ه م ا ل ش َّ ي ط ا ن ُ أ َ ع ْ م َ ا ل َ ه ُ م فَهُوَ و َ ل ي ّ ه ُ م ُ ا ل ي َ و ْ م َ و َ ل َ ه ُ م ع ذ َ ا ب أ َ ل ِ ي م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 إ ِ ن ّ فِي ذَلِكَ ل آ ي َ ة ل ِ ق َ و ْ م ي س ْ م َ ع ُ و ن و َ إ ِ ن ّ ل َ ك ُ م فِي ا ل أ َ ن ع َ ا م ِ لَعِبْرَةً ن َ س ْ ت ي ك ُ م ْ م ِ م ّ ا فِي بُطُونِهِ م ِ ن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا لبنًا خالصًا سائغًا للشاربين ومن ثمرات نخيل والأعناب تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون و َ أ َ و ْ ح َ ى ر َ ب ّ ك َ إ ل َ ى ا ل ن َّ ح ْ ل أَنِ اتَّخِذِي مِنَ ا ل ْ ج ب ا ل ِ ب ي و ت ً ا وَمِنَ الشَّجَرِ و َ م ِ م ّ ا يَعْرِشُونَ ث ُ م ّ ك ُ ل ي مِن كُلِّ ا ل ث َّ م َ ر ا ت ِ ف َ ا س ْ ل ك ِ ي س ُ ب ُ ل رَبِّكِ ذُلُلًا ي َ خ ْ ر ج ُ مِن ب ُ ط ُ و ن ه َ ا شَرَابٌ م ُ خ ْ ت َ ل ِ ف ٌ أ َ ل و َ ا ن ه ُ ي َ خ ْ ر ُ ج م ِ ن بُطُونِهَا ش َ ر ا ب ٌ مُخْتَلِفٌ أ َ ل و ا ن ُ ه ُ فِيهِ ش ِ ف َ ا ء ل ل ن ا س إ ِ ن فِي ذَلِكَ ل آ ي َ ة ً ل ِ ق َ و ْ م ي ت َ ف َ ك َّ ر ُ و ن و ا ل ل َّ ه ُ خ َ ل َ ق َ ك ُ م ثُمَّ ي ت َ و ف َّ ا ك ُ م ْ و َ م ِ ن ك ُ م مَن ي ر َ د ُّ إ ل َ ى أ َ ر ض َ ل ل ع ُ م ُ ر ِ لِكَيْلَا ي َ ع ل َ م َ بَعْدَ ع ِ ل م شَيْئًا إ ِ ن ا ل ل َّ ه عَلِيمٌ قَدِير و ا ل ل َّ ه ُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ ع ل َ ى بَعْضٍ فِي ا ل ر ِ ز ْ ق َ ۖفَمَا ل َّ ذ ي ن َ فُضِّلُوا ب ِ ر َ ا د ِّ ر ز ق ِ ه ِ م ْ ع ل َ ى مَا مَلَكَتْ أ َ ي م َ ا ن ُ ه ُ م ف َ ه ُ م فِيهِ سَوَاءَ أ َ ف َ ب ِ ن ِ ع ْ م َ ة ِ ا ل ل َّ ه ي َ ج ْ ح َ د ُ و ن واللهَّهُ جَعَلَ لَكُم مِن أَفُسِكُمْ أ َ ز ْ و ا ج َ ا وَجَعَلَ لَكُم مِن أَزْواجِكُم بَنينَ وَحَفَدَتَ وَرزَقَكُم مِنَ الطَّيبَات أَفَ بِالبَاطِل يُؤْمِنونَ وَبِغمَة اللهههُ يَكفُرُون.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 بَلْ أ َ ك ْ ث َ ر ه ُ م ل ا ي ع ل م ُ و ن َ و َ ض ر َ ب َ اللَّهُ مَثَلَ ا ل ر َّ ج ل َ ي ْ ن ِ أ ح َ د ه ُ م َ ا أ َ ب ك َ م ٌ ل ا ي َ ق د ِ ر ع ل ى ش َ ي ْ ء و َ ه ُ و كَلٌّ ع ل َ ى م َ و ل ا ه ُ أ َ ي ن َ م َ ا ي و ج ِ ه ه ُ ل ا ي َ أ ت ِ ي ب ِ خ َ ي ْ ر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 و ا ل ل َّ ه ُ أ َ خ ْ ر َ ج َ ك ُ م م ِ ن بُطُونِ أ ُ م ه َ ا ت ِ ك ُ م ل ا ت َ ع ْ ل َ م و ن َ شَيْئًا وَجَعَلَ ل َ ك ُ م ا ل س َّ م ْ ع و َ ا ل ْ أ َ ب ْ ص ا ر َ و َ ا ل ْ أ َ ف ْ ئ د َ ة وَجَعَلَ ل َ ك ُ م ا ل س َّ م ع وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ل ََّ ك ُ م ت َ ش ك ر ُ و ن أ ل َ م ي َ ر َ و ا إِلَى ا ل ط َّ ي ر ِ م ُ س َ خ َ ر ا ت ٍ فِي ج َ و ِ ا ل س َّ م َ ا ء مَا ي ُ م س ك ُ ه ُ ن َ إ ِ ل ّ ا ا ل ل َّ ه إ ِ ن فِي ذَلِكَ ل آ ي ا ت ٍ ل ِ ق َ و ْ م ي ؤ م ِ ن ُ و ن و ا ل ل َّ ه ُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بِيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ ج ُ ل و د ِ ا ل ْ أ َ ن ع َ ا م ِ بِيُوتًا ت َ س ْ ت َ خ ِ ف ّ و ن َ ه َ ا يَوْمَ ضَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا و َ أ َ و ْ ب ا ر ِ ه َ ا وَأَشْعَارِهَا أ َ ث َ ا ف ا وَمَتَاعًا إ ل َ ى ح ِ ي ث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 فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا ع َ ل َ ي ك َ ا ل ب َ ل ا غ ُ ا ل م ُ ب ِ ي ن ي َ ع ْ ر ِ ف و ن َ ن ِ ع م َ ت َ اللَّهِ ثُمَّ ي ُ ن ك ِ ر و ن َ ه َ ا وَأَكْثَرُهُمُ ا ل ك َ ا ف ِ ر ُ و ن وَيَوْمَ ن َ ب ْ ع ث ُ مِنْ كُلِّ أ م ّ ة ٍ ش َ ه ي د ً ا ث م َّ ل ا ي ُ ؤ ذ َ ن ُ ل ل َّ ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا و َ ل ا ه ُ م يُسْتَعْتَبُونَ و إ ذ َ ا رَأَى ا ل ّ ذ ي ن َ ظَلَمُوا ا ل ع َ ذ َ ا ب َ فَلَا يُخَفَّفُ ع َ ن ْ ه ُ م و َ ل ا ه ُ م ي ن ظ َ ر ُ و ن وَإِذَا ر َ أ َ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا ر َ ب َّ ن َ هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ ف َ أ َ ل ْ ق َ و ْ إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ و َ أ َ ل ق َ و ْ ا إِلَى ا ل ل َّ ه يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ م ا ك ا ن ُ و ا يَفْتَرُونَ ا ل ّ ذ ي ن َ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن س َ ب ي ل اللَّهِ ز ِ د ْ ن َ ا ه ُ م عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا ك ا ن ُ و ا ي ُ ف ْ س ِ د ُ و ن وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أ م ّ ة ٍ ش َ ه ي د ً ا ع َ ل َ ي ه ِ م م ِ ن ْ أَنفُسِهِمْ و َ ج ِ ئ ْ ن ا بِكَ ش َ ه ي د ً ا عَلَى ه ؤ ُ ل َ ا ء وَنَزَّلْنَا ع َ ل َ ي ك َ ا ل ك ِ ت َ ا ب َ ب ي ا ن ا ل ِ ك ُ ل ِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى ل ِ ل م ُ س ْ ل ِ م ِ ي ن العدل والإحسان وإيتاء للقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون و أ َ و ْ ف ُ و ا ب ِ ع َ ه ْ د اللَّهِ إ ذ َ ا ع َ ا ه َ د ت ُ م وَلَا ت َ ن ق ض ُ و ا ا ل ْ أ َ ي م َ ا ن َ بَعْدَ ت َ ك ي د ِ ه َ ا وَقَدْ ج َ ع َ ل ت ُ م ُ ا ل ل َّ ه ع َ ل َ ي ك ُ م كَفِيلًا إ ِ ن اللَّهَ ي َ ع ل َ م ُ مَا ت َ ف ع ل ُ و ن و َ ل ا ت َ ك و ن و ا ك ا ل َّ ت ي ن َ ق َ ض َ ت غَزْلَهَا م ِ ن بَعْدِ قُوَّةٍ أ َ ن ك َ ا ف ً ا ت َ ت َّ خ ِ ذ و ن َ أ َ ي م َ ا ن َ ك ُ م ْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أ َ ن تَكُونَ م َّ ة ٌ هِيَ أ َ ر ب ا مِنْ أ م َّ إ ِ ن َ م ا ي َ ب ْ ل و ك ُ م ا ل ل َّ ه ب ه ِ و َ ل ي ب َ ي ن ن ل َ ك ُ م ي َ و م َ ا ل ق ي ا م َ ة ِ م ا كُنتُمْ فِيهِ ت َ خ ت َ ل ِ ف ُ و ن َ و ل َ و ش َ ا ء ا ل ل َّ ه ل َ ج َ ع ل َ ك ُ م ْ أ ُ م ّ ة ً وَاحِدَةً و َ ل َ ك ن ي ض ِ ل ُّ مَن ي ش ا ء و َ ي ه د ي شاء وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَتُمْ و َ ت َ ذ و ق ُ و ا ا ل س ّ و ء َ بِمَا ص َ د َ ت ُ م عَن س َ ب ي ل ِ اللَّهِ و َ ل َ ك ُ م عَذَابٌ ع َ ظ ِ ي م وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ ا ل ل َ ه ِ ثَمَنًا ق َ ل ي ل ً ا إ ِ م ا ّ م َ ا 1 ع ن د الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون 1 ما عندكم ينفد وما عند الله باق 116. وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون مَن عَمِلَ صَالِحًا م ِ ن ذَكَرٍ أَوْ أ ُ ن ث َ ى و ه ُ و َ مُؤْمِنٌ ف َ ل َ ن ُ ح ي ِ ي َ ن َّ ه ُ ح َ ي َ ا ة ط َ ي ب َ ة ف َ ل ن ُ ح ِ ي َ ن َّ ه ُ ح َ ي َ ط َ ب َ ة ً و َ ل َ ن َ ج ْ ز ي َ ن َّ ه ُ م أ َ ج ر َ ه ُ م بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا ي َ ع ْ م َ ل ُ و ن ف إ ِ ذ َ ا ق َ ر َ أ ت َ ا ل ْ ق ُ ر آ ن َ ف َ ا س ْ ت َ ع ِ ذ ب ِ ا ل ل ه ِ مِنَ ا ل ش َّ ي ط ا ن ا ل ر َّ ج ِ ي م إ ِ ن ه ُ لَيْسَ ل َ ه س ُ ل ط ا ن ع ل َ ى ا ل َّ ذ ي ن َ آ م َ ن و ا ع َ ل ى رَبِّهِمْ ي ت َ و َ ك ل ُ و ن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 ل ِ س َ ا ن ا ل ذ ي ي ُ ل ْ ح د و ن َ إ ل َ ي ْ ه ِ أ َ ع ْ ج َ م ِ ي وَهَذَا لِسَانٌ ع ر َ ب ِ ي م ُ ب ي ن إ ِ ن ا ل ذ ِ ي ن َ ل ا ي ُ ؤ م ن ُ و ن َ بِآيَاتِ ا ل ل ه ِ ل ا ي َ ه ْ د ي ه ِ م ُ اللَّهُ و َ ل َ ه ُ م عَذَابٌ أ َ ل ي م ك َ ذ ب ا ل ذ ي ن لا ي ؤ م ن و ن ب آ ي ا ت الله و َ و ل ئ ك ه ُ الكَذبُ م الك ن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر ص د ر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 أُولَئِكَ ا ل َّ ذ ي ن َ ط َ ب َ ع اللَّهُ ع َ ل ى ق ُ ل ُ و ب ِ ه ِ م و َ س َ م ع ِ ه ِ م ْ وَأَبْصَارِهِمْ و َ أ و ل َ ئ ِ ك َ ه ُ م ا ل غ َ ا ف ِ ل ُ و ن لَا جَرَمَ أ ن ه ُ م ْ فِي ا ل آ خ ِ ر ة ِ ه ُ م ا ل خ َ ا س ِ ر ُ و ن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 يَوْمَ ت َ أ ت ِ ي كُلُّ نَفْسٍ ت ُ ج ا د ِ ل ُ ع َ ن ن ف ْ س ِ ه َ ا و َ ت ُ و ف َّ ى كُلُّ ن َ ف ْ س م ا ع َ م ِ ل َ ت وَهُمْ لَا ي ُ ظ ل َ م و ن َ و َ ض ر َ ب َ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آ م ِ ن َ ة م ُ ط ْ م َ ئ ن َّ ة ي َ أ ت ِ ي ه َ ا رِزْقُهَا ر غ َ د ً ا م ِ ن لكل مكان فكفرت بانعم الله فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون و َ ل َ ق َ د ج َ ا ء َ ه ُ م ر َ س ُ و ل م ِ ن ه ُ م ف َ ك َ ذ َّ ب ُ و ه فَأَخَذَهُمُ ا ل ع ذ َ ا ب ُ و َ ه ُ م ظ َ ا ل ِ م ُ و ن ف َ ك ُ ل و ا م ِ م ّ ا ر َ ز َ ق َ ك ُ م اللَّهُ حَلَالًا ط َ ي ب ً ا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ ا ل ل َّ ه إ ِ ن ك ُ ن ت ُ م إ ِ ي َ ا ه ُ ت َ ع ْ ب د ُ و ن إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن الطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم وَلَا ت َ ق ُ و ل و ا لِمَا تَصِفُ ل س ِ ن َ ت ُ ك م ُ ا ل ك َ ذ ِ ب َ ه َ ذ ا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ ل ِ ت َ ف ْ ت َ ر و ا ع ل ى ا ل ل َ ه ِ ا ل ك َ ذ ِ ب َ إ ِ ن ا ل ذ ي ن َ ي ف ت َ ر و ن َ ع ل ى اللَّهِ ا ل ك َ ذ ِ ب َ ل ا ي ُ ف ْ ل ح ُ و ن مَتَاعٌ ق َ ل ي ل ٌ و َ ل َ ه ُ م ع ذ َ ا ب ٌ أ َ ل ي م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 ثُمَّ إ ِ رَبَّكَ ل ِّ ذ ي ن َ ع َ م ِ ل ُ ا ل س ّ و َ ب ِ ج َ ه ل َ ة ث م َّ ت َ ا ب ُ م ِ بَعْدِ ذ َ ل evet ِ ك ث م َ ت َ ا ب ُ م ِ ن بَعْدِ ذَلِكَ و َ أ َ ص ْ ل َ ح ُ إ رَبَّكَ م ِ بَعْدِهَا ل َ غ َ ف و ر ٌ ر َّ ح ِ ي م إ إبراهيم كان أمة قالتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً و َ إ ِ ن ه ُ فِي ا ل آ خ ِ ر َ ة ِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ث ُ م ّ أ َ و ْ ح َ ي ن َ ا إ ل َ ي ك َ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إ ب ْ ر ا ه ِ ي م َ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ا ل م ُ ش ر ك ي ن إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ودعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إ ِ ن ّ رَبَّكَ ه ُ و أ َ ع ل َ م ُ بِمَن ض َ ل عَن سَبِيلِهِ و َ ه ُ و أ َ ع ل َ م ُ ب ِ ا ل ْ م ُ ه ت َ د ي ن وَإِن ع َ ا ق َ ب ْ ت ُ م ف َ ع َ ا ق ِ ب و ا بِمِثْلِ مَا ع ُ و ق ِ ب ْ ت ُ م ب ِ ه وَلَئِن صَبَرْتُمْ ل َ ه و خَيْرٌ ل ِ ل ص َّ ا ب ِ ر ي ن